لأ لآء القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يكين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ الصَّلاةَ وَالْفَضْلَ I uh -huh. uh -huh. إن أرواح تجري تحتها منها الخالدين في نعيم الجر العين الذي صلوا على Tack så Mm. Oh.